كثيراً ولقد صرخنا وبينهم ليذكروه فأبى أكثر الناس فأبى أكثر الناس إلا كفوراً ولو شئنا لبعثنا في كل قرية فلا تضيع وجاهده به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا ففرقا هذا فرات وهذا ملح نجاد وجعل بينهما برزخا وحجرا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 أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر لله إلا ما شاء يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الله, الله الذي خلق السماوات الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمة بس به خبيرا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن, وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا قيل ومن الرحمن انا اسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا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 مُنِيرًا وَهُوَ جعل جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَتَيْنِ لِمَنْ رَأَى تِأَنِي يَتَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وعباد الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا, خاطبهم وإذا خاطبهم الْجَاهِلُونَ قالوا سلاما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 صما وعبيانا والذين يقولون ربنا هبهنا من أزواجنا ودرياتنا قرة أعي وجعلنا للمتقين إماما جزاؤنا الغرفة بما صبروا بما سفروا ولمثقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما وما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذب فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الضيم إياك نعبد وإياك نستعيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال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 من السماء آية فظل تأناقهم لها خاضعين وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا كانوا به يستهزئون أولم يروا للأرض كما بثنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو الأزيز الرحيم وَإِنَّا دَعَوْكَ مُسَاءً تَلْقَى الطَّغَاةَ الظَّالِمِينَ أَوْ مَا فرعون أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فأرسل إلى هارون وَلَهُمْ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 إسرائيل قال ألم نربك فينا ولدا ولا بستفينا من عمرك سنين وفعلت فعلت التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذ وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمًا فَوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتَلْكَ نِعْمَةٌ تَمْنُهَا عَلَيَّ أَنْ بني إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال للمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آسين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 من أرضكم بسحره فماذا تامرون قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَكْتُم مُجْتَمِعِينَ لَئِنَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أين ان لنا لا اجر كنا نحن الغالبين عللم وانكم اذا من المقربين عللهم موسى القوما اتم القون حبالهم, فألقوا حبالهم هم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون فألقي السحرة ساجدين في العالمين رب موسى وهرعون قال آمَنتُم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولئو صلّب أجمعين، الله.